ل و ل و ل ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن Thank you. 「どうもありがとうござい جنات عدل ي د خ ل و ن ه النابلسي ي ه للعلوم الاسلاميه ؤ